نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين الرابع والعشرون من شعبان لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك عشرة من الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو قتل وجرح من تنظيم القاعدة وأنصار موالين له بعملية غماسية في قيفه. تسعة هلكة ومصابين من البيكيكيه والجيش النصيري المرتدين بينهم قيادي في الخير مقتل ضابط في الأمن الأفغاني المرتد في كنر وهلاك عنصر وإصابة آخر من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرحار هلاك مرتد وإصابة آخر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو البداية من ولاية غرب إفريقية هلاك عشرة من الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو بتوفيق الله ومنه انطلق عدد من جنود الخلافة نحو ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة سابونغاري أمس حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك عشرة عناصر وإصابة آخرين إضافة لتدمير ثلاث دبابات واقتنام خمس آليات رباعية الدفع ودبابتين وأسلحة وذخائر متنوعة. ولله الحمد والمنه. ننتقل إلى ولاية اليمن من البيضاء. قتل وجرح من تنظيم القاعدة وأنصار موالين له بعملية غماسية في قيفه بعد التوكل على الله تعالى، استهدف جنود الخلافة مواقع تنظيم القاعدة في منطقة ذي كالب الأسفل بقيفة. بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمدفعية وبصواريخ الكاتيوشا أول أمس تزامن ذلك مع دخول الأخ أبو البراء العدني إلى أحد مواقع التنظيم والاشتباك معهم ثم فجر سترته الناسفة وسط جموعهم فأوقع الله على يديه عددا من القتلى والجرحى ولله الحمد وإلى ولاية الشام تسعة هلكة ومصابين من البيكيكيه والجيش النصيري المرتدين بينهم قيادي في الخير من الخير بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة أمس من تفجير عبوة موجهة على آلية الرباعية الدفع تقل عناصر من البيكيكيه المرتدين على الطريق الرابط بين بلدة الصور وقرية الرويشد ما أدى لتدمير العربة وإصابة قيادي ومقتل أربعة من مرافقيه وأسر المجاهدون أمس جاسوسا يعمل لصالح التحالف الصليبي بالقرب من بلدة الصور وقتلوه بالأسلحة الرشاشة ولله الحمد على توفيقه وعلى صعيد متصل تسلل جنود الخلافة أول أمس نحو ثكنة يتحصن فيها عناصر من الجيش النصيري المرتد في قرية بقرص واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخر وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاية خراسان مقتل ضابط في الأمن الأفغاني المرتد في كنر وهلاك عنصر وإصابة آخر من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار بحول الله وقوته استهدف جنود الخلافة بنيران أسلحتهم ضابطا في الأمن الأفغاني المرتد في منطقة قمجي في كنر أول أمس ما أدى لهلاكه وفجروا عبوة ناسفة على عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة في منطقة خيوت بازار في ننجرهار أمس ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر ولله الحمد وإلى ولاية الصومال هلاك مرتد وإصابة آخر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو بفضل الله وحده تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على دراجة تقل عنصرين من الشرطة الصومالية المرتدة في حي توفيق بمدينة مقديشو أمس ما أدى لهلاك مرتد وإصابة آخر ولله الحمد وإلى ولاية سيناء بتوفيق من الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على كاسحة الغام للجيش المصري المرتد قرب معسكر الأحراش غرب مدينة رفح ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد على توفيقه وأخيرا إلى ولاية العراق من دجلة بفضل الله تعالى تم أسر وقتل عنصر من البشمركة المرتدة قرب منطقة مخمور أول أمس ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين حلاك عشرة من الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو قتلى وجرح من تنظيم القاعدة وأنصار موالين له بعملية انغماسية في قيفه. تسعة هلك ومصابين من البيكيكيه والجيش النصيري المرتدين بينهم قيادي في الخير مقتل ضابط في الأمن الأفغاني المرتد في كنر وهلاك عنصر وإصابة آخر من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار هلاك مرتد وإصابة آخر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفدي الخلافة بالنفيس وبالدمير حتى تظلم نارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي